كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم وأكثر أنوالا وأولادا فاستمتعوا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتع وَبِخَلَاقِكُمْ كُنْتُمْ كَمَا امْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَقُضْتُمْ كَمَا قَضَى الَّذِينَ خَاضُوا كَمَا امْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ كُلُّ الَّذِينَ خَابُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ هم الخاسرون وأولئك هم الخاسرون فلم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم فلم يأتهم داء مِدك قَضِْهِم قَم لوشِ وَعَاد وَتَودَ وَقَم إذُادِيم وَقَوم إذرهِي م إبراهيم وَأَغْحابِ مَدَنَ وَالمُكَفكَات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 يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والمؤمنون يَأمُرونَ بِمَرُوفِي وَيَنهَونَ عَِلِمُ كَلِ وَيكمونَ الصَّلَ يَكْمُونَ بِمَعَ فِي وَيَنهَونَ عَل كَلِ وَيكمونَ الصَلََا وَيُوقمونَ الصَّلَاتَ وي... يؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله اولئك يرحمهم الله إن الله عزيز حكيم إن الله عزيز حكيم وعد الله بالمؤمنين والمؤمنات جنات تجري الأنهار خالدين فيها ومساكن وعد الله لمؤمنين ولمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَرِضْوَانٌ ذلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ ذلِكَ هُوَ الفَوْزُ